قال رب Lord, لي آية قال verse. He تكلم الناس verse ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى ago. Then سبحوا أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةً وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا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 فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول بيك لاهب لك غلاما زكيا قالت ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال آيَتَِّ النَّاسِ وَرَرحْمَةَم مِن وَكَانانَ أَمر مَ فَحَمَلَتْهُ فَ بِهِ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا There were never also allowed of everything with their own demons You should have made yourai's faithful sestherely And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 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 يا أَبَتِ انني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أَبَتِ إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال said, I'm sorry that you are from the Lord, O Ibrahim. If you قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بِي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي وَادْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقًا عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُنَّ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا and في الكتاب the book كان Ishmael He وكان faithful to وكان يأمر and He was وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب ادريس كَانَ كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من from the Adam's father, and from those who we built with Nuhi, and from the فتِ إبرهمَ وَإِسرائِلَ وَمِم مَنْهَدَنَ وَجَتَ بَينَا إذَا تُطلَ عَلَيهِم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 Janna ti Adnin التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا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 أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ Then we will be sent to them مِنْ the heaven of the earth Then we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 ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال الذين كفروا للذين who trusted الفريقين خير قال الذين كفروا للذين of people الفريقين be better? He said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 ما العذاب وإما الساعة فسيعلمون, فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا وَيَزيدُ اللهَّهُ الذي نَ تَدَوهُُدَا وَبَاقِيةُُ الصَّالِحَاتُ خَيٌْ عيدَ رَبِّكَ ثَوَابَو وَخَيُْونَّا رَدَّ أَفَرأَتَ الذي كَفَرَ بِآياتاتِنَ وَقَالَ لَُتَيََّ مَا لَ وَلَدَا أطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا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 and movement in light and change around the world went to pass the heavens Então sa Pfing from theぎlers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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فان يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين لِرَبِّهِ قَوْمًا لُدَّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا